الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا على خير خلق الله اجمعين وعلى اله وصحبه ومن على سنته ونهج الى يوم الدين اما بعد فقد شرع المسلم في رحمه الله في بيان عده المراه الذي التحير لان الله تبارك وتعالى قسم المعتقدات الى اقسام كما بينا المصنف رحمه الله ومن هذه الأقسام التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ذوات الأفراء فقال تعالى وَمَنْ طَلَّقَاتِ وَيَتَرَضُّصْنَ بِأَنْفُسِهِمْ لَسَلَاثَةَ قُرُوءٍ واختلث العلماء رحمهم الله في هذه الآية الكريمة فهل المراد بالقرء الحيد أو المراد بالقرء الطهر وقد تقدم معنا في الكتاب القهارة أن المرأة تحيط ويجري معها الدم أياما معدودة ثم ينقطع ثم يعاودها بعد ذلك في الحيظة الثانية فالحيظة الأولى وما بينها وبين الحيظة الثانية طهر فهل مراد الله عن فوجن في هذه العلاية الكريمة أن, أن يمكن تكون الحجة ثلاثة أطهار بنعنى أن تمر عليها ثلاثه اطهار متتابعه يحتسب فيها طهر الطلاق فسمى في الطلاق انه اذا طلقت زوجته طلقها في طهر منى متتابع كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح في حديث ابن عمر مره يراجعها ومنقها حائلا أو حاملا فالشأن مثل ذلك يعني الحائل هي المره التي لا حملها فيها وتكون حائضا وتكون طاهرة فهل المراج أن يمر عليها ثلاثة أطهار الطهر الأول الذي طلقت فيه ثم تحير ثم تطهر الطهر الثاني ثم تحير ثم تطهر الطهر الثالث ففي هذه الحالة ثلاثة أطهار إذا طهرت ثلاثة أطهار خرجت لجدتها أو المراج أن تحيذ ثلاث حيظات فإذا طلقها في الطهر انتظروا حتى تأتيها الحيظة الأولى بعد الثهر فتحدث في الحيظة الأولى ثم تطهر ثم تحيذ وهي الحيظة الثانية ثم تطهر ثم تحيذ الحيظة الثانية فهذه ثلاث حيظات اختلفت لنا رحمهم الله في قدمه تعالى والمطلقات يتربصهم لأن يسرين ثلاثة قرور. هل المراد الطهر؟ أو المراذ القر على قولين من من عن الصحابة والتابعين وإنة العلم رحمة الله عليهم أجمعين القول الأول إن المراذ بالقر الطهر وحينئذ تعتد ثلاثة أرخاق وهذا القول قالت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وكذلك قال به إمام التصريح من أرخاب النبي صلى الله عليه وسلم جيد بن كابر رضي الله عنه وأرضاه الشيخ ابن عزاج وكذلك قال به عبد الله بن عمر رضي الله عنه الجميع ومن من قال بهذا القول بعد أئلة العلم من المذاهب الأربعة فروا المذهب الحنفية ومن المواد بالطهر أما عفوا أن المرادة بالقرأ قال به بعض أئمة التابعين كثان من عبد الله بن عمر وكذلك قال به من الأئمة العلم الزهري وكذلك عمر بن عبد العزيز الخميثة الراشد وهو مذهب المالكية والشابعية رحمة الله عليه وسلم أن المرادة بالقرأ الطهر قال به هؤلاء من الصحابة والتابعين ومن ذاته من المذاهب الأربعة يقولون تعتد ثلاثة أطهار القول الثاني يقول إنها تعتد بثلاث حيظار وهذا القول قال به عمر المخطار إثر عن عمر المخطار عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال به بعض سلامدة في المعدات رضي الله عنه ويسكى أيضا عن المعدات وهو مذهب والحنفية وأهل الرأي من فقراء الكوفة وغيرهم رحمة الله عنهم أجنعين يقولون تعتد ثلاث حباب وهو الذي اختاره من المذهب عليه أنها تعتد بثلاث حباب استثنى الذين قالوا من مراهب القرق القهر في الآية الكريمة بدليل من الآية نفسها وذلك أن الله تعالى يقول ومطلقاته فربطتهم لأنفقهن ثلاثة قرؤ والعرب تقول ثلاثة أطهار ولا تقول ثلاثة شيضا لأن هذا العدد تذكره مع المعدود وتعنثه إذا كان معجود مؤمثا وتعنثه إذا كان معجود مذكرا فدل على أن أقول له ثلاثة قرؤ أمراضية ثلاثة أطهار ثانيا أن الإسلام العرب يناد الصرأ يطلق بمعنى الاجتماع ومن هنا الدم يجتمع في الطهر وينفجر في الشيط فيقوم من إطلاق القرع على الشيط لأنه يجتمع فيه الدم وإذا قال مقراء بمكان اجتماع الناء عند ذئر قال ومن القيس فتوضح فالمقراء فلم يحظر أصمها لما نفجتها من جنوب وشمع لها فقالوا إن الدم يجتمع ما مادة هذه أفضل الاجتماع فإذا كان في الاجتماع من السنية في القرية من أهلها فيها فإذا كانت مادة القر أصلها من الاجتماع فإن الدم يجتمع في الطهر ولا يجتمع في الحين لأن في الحين يفجر ويخرج فيكون في, في آية قريمة على أطلاق القر على الطهر على أن المراضي للطهر كذلك أيضا ستبدل بقول تعالى يَا أَيُّهَا النَّبِيِّ وَذَا طَلْقُ مِنْ يَشَاءَ تَطَلْقُهُمَّ لِعِدَّتِهِمْ وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية أن المراجعة في قبل عدتهم سلام لعدتهم أي في عدتهم وبناء على ذلك ذلك الآية على أن الطلاق يكون عند ابتباء العزة والعدة تكون من الطلاق كما جاء في آية البقرة ولا يمكن أن يقع الطلاق على الوجه مشهور إلا إذا كان في الطهر لا في الشيء فيكون قوله تعالى فطنبقوهن لعدتهن أي في عدتهن عند الاستقبال لقوله في الصحيح ويطلقها بقبل عدتها يعني عند استقبالها بالعدة فإذا وصف الله عز وجل الطهر بأنه بداية العدة فتبدأ على أنه هو الذي اختشف به في العدة وهذا من أكبر الأدلة ذلك لن بمعنى فيه كما قال تعالى ونضع المراضين التصطى بيوم القيامة أي في يوم القيامة بل لن تطلق بمعنى فيه لسان العرب قالوا إن هذا يدل على أن المراد في القرآن في آية الكريمة أن المراد به الطهر وأما الذين قالوا أن المراد به الحيل فقالوا إن المبي صلى الله عليه وسلم أطلق القرآن على الحيل وقال عليه الصراف والخلال قالوا عندنا دليلات الدلي طبعاً من النسان الشرعي من الإطلاقات الشرعية وعندنا أيضاً دليل من حيث استعمال اللغة مثل معنا الأولين عندهم الدليلات كذلك عندنا الدليلين من هذه الوجهين قالوا أن الله تعالى يقول يتربط مجابسين ثلاثة خروق والمرأة إذا اعتدت بالشيء سمت لها ثلاث حيظات ثانية ولكن إذا اعتدت بالطهر سيكون عند الطهر الثالث ناقصا لأن إذا طلقت في الطهر الأول فإنها تحتسب من العدل وحين يجب أن تكون الطهر ناقصا فمعنى أنهما طهران كاملان وشيء والله عزيز ينظر ثلاثة وأنتم تطلقون على ثلاثة وشيء والثلاثة كاملة كاملة بالحيظ إلى بالطهر هذا الانجهة طبعا قولي ثلاثة طروب ثانيا من جهة السلال لما دي صلى الله عليه على الخير فقال عليه الصلاة والسلام دعش ثلاث أيام أقرائك ثلاث الصحيح وقال له أيام أقرائك يعني أيام خيبتي فدل على أن نراد القر في القرآن الخير هذا الحقيقة مجهد ما نذكر هناك لابات لك أخر لكن هذه الأقوى الوجوه والحقيقة بحيث القوة يترجح القول الذي يقول إن المراد في قرء الطهر وذلك لأن قوله ثلاثة أطهار واضح الغلالة من جهة المعدود وأما السبنان لمن قال بأنه الحيض بأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقت قرء على الحيض فهذا محل إجماع بين العلماء أن القرء يستعمل في الحيض ويستعمل في الطهر إنما إذا كان استعمل في الحيض يستعمل في فلا مال أن تكون الآية وردت باستعماله بالطهر ووردت الشلة باستعماله في, في الحيث لأن حبيب دعي الثلاثة أيام أقرائك متعلق منذ في, في الطهارة والذي نجح ذو القرء في المعاملة وهي الزوجية ومن الفرق أحكام الحيث في الطهارة وأحكام الحيث في المعاملة فلا مال أن يطلق لأن العزاجة تمتنع في حال الحيث ولكن العدة ما تنسى في حال الحيد ومن هنا يطلاق عليه الصلاة والسلام هذا الإطلاق منتزع من أصل اللغة أن القر يطلق على الحيد ويطلق على الصهر وهذا ما مجابل فيه إنما الذي نعرى يريد قرائم تدل على قوة إرادة هذا او هذا فلما جاءت الينزا معدود كذلك أيضا أن قوله ثلاثة قرؤ وهو الاحتراب الثاني على انها بعد الصهر وأنها في حير كامل يجب حدث من وشين الوجه الأول أنهم يعترضون على إطلاق الطهر ناقصا فيطلع طهران ومع شيء وهم يقعون في الزيادة لأنهم يلغون الحيضة إذا طلقها بالحيضة فلا عند عندهم وجهة واحدة فإذا طلقها بالحيضة لن يحتسب وظاهر السنة يدل على ذلك أنها ستزيد إلى أكثر من زلال حين وحينيذن تصول عندها فكما اعترضوا بالمقصر اعتددوا قال ثلاثة فكما قلنا لكم زدت عليهم هل سنه تقسمها على النقص اورثنا هذا الوجب الاول الوجب الثاني نقول لا تحلل انه يمكن اطلاق الثلاث على بعض الشيء لأن العرق تفرق على الاثنين مش شيء ثلاثه لازم تطلق على من دخل في بدايه السنه الثالثه عنه له ثلاث سنوات ومنها اذا تمت واكملت قدره ودخلت في الثالث أو كان طلاقها في الثالث رقم من الله عز وجل في الثالث لانه غص لأن النقاه ان الدليل على انه يطلع على شيئين وبعض شيئين منهم انفسهم يقومون بقوله تعالى الحج وعشره من علم قالوا جنب والجرح يطلق على اقل من ثلاثه كما هو مذهب الحنابل والهنابل اقصد ومهذا يقولون شهران وبعض الشهر لأن شهر شوال شرط القاعده وينتهي احرام الحج في بلدوغ فجر العاشم دفينك وحين يدني شهران وبعد الشهر وقال الله تعالى الحج عشر المعلومات وأنتم تقولون إنها ثلاث فأطلق ثم الثلاث على الاثنين وبعد أثنان وبناء على ذلك اعتراض وقوى قوله من قال قول خاصة أن هذا من التفير وربنا للقرآن يعني زيب الرواعي وعرضاه كان إماما في شفاب الله عز وجل فالتائم الصحابة رضي الله عنه وأرضاه إما كذبوا كتاب الله عز وجهة وعراضي الجمعة من يجد أحدا يقدم عليه رضي الله عنه وأرضاه وبن عباس رضي الله عنه حظ المؤمنة وفرقما القآن انتفع من العلمين دي وأخذ تفسير عن دي وهو أعلم من دنارة القآن ومعروف مكانته رضي الله عنه حتى النابى برير رضي الله عنه لما بلغته وفاته دي بكى رضي الله عنه قال لقد دفن الناس اليوم عزنا كثيرا ولكن لعل الله أن يتعلى لنا ابن عدباس من الخلفة لأنه كان مبرّس التغفير وابن عدباس رضي الله عنه له. هذا الشيء الشيء الثاني أن يتسير القرب بمعنى الحيض مأتورة من المؤمنين هائشة وهي رضي الله عنها أعلم بشكم النساء وأعلم بما يكون نسيضهم وأعلم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حتى أن أبادة الرعوم الرضاعة كان يرجعان إليها في أمور النساء وما يحتصوا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا الذي تطني إليه النفس أن المراجع قد لثلاثة صروب يعني ثلاثة أطهار هذا حف من القارش المطلقة إذا كانت من دواء الشيء فتعتد بثلاثة أطهار وبناء على ذلك إذا كانت حائمة يعني غير حاملة ويدني معها دمو الحيء ما كانت آية ولا صغيرة ومن قطع دمو لأنها تعتد في الطهر على الحرش والشيء والقولين عند الولماء رحمه الله ثاني، اتفق أصحاب القولين على أن الأصل في العدة ثلاثة إما بالحيث ثلاثة قروه، إما بالحيث ثلاثة خيبات أو بالطهر ثلاثة على التفشيل الذي ذكره ولكن السفنية عدة مختلعة فأختلف في العلماء رحموا، ما داب العلماء يقول إن الحائل من دوات القروه إذا كانت مختلعة لغوجها فإن عجتها حيضة واحدة عن المذهب أنا مختاره إن في المذهب أنها تعتد بحيضة واحدة وقيم بثلاث حيبات وبثلاث أطهار على القر لأن القر هو الطهر الذين يكونون من المختلع عجت وعجت المطلقة المعتادة استدنوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لتابك تخذل حديقة وطلقها فطلقه فقال طلقها فامرهم في تلقى المخترعه وان الله عز يقول للمطلقات فلعن ان طلاق اذا كان الصلح طلاقا حينما عز وجل يقولهن مطلقات فيترخصن باربعه حين ثلاثه اضطر فدخلت في هذا الروم بجديد الاكتشاف والسنه لادلة القراءه وورود السنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انها تطلى والذين قالوا انها تعد بحيضه واحده تستدلك بها استدلوا بحديث الربيه رضي الله عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها تستدئ بحيظة من خلعها أمر مختلع أن تستدئ بحيظة وترفع نبية أهلها وكذلك أيضا قالوا في حديث المعداس الأول رواها في حد السنة والثان عند أبي في سنن رحمه الله وفيه عن المعداس رضي الله عنهما أن أمرت المختلعة أن تستدئ بحيظة قالوا هذا يدعى أن أعدتها حيظة واحدة بناء على ذلك لو خالع الرجل زوجته فجفأت لهم نهر تستفئ بحيظة واحدة على الثالثان وتخرج من عدة فيه وتصبح مستثناء من هذا يعني تستثناء من هذا العموم أن الأصل فيها ثلاث عزاء ولا تخير حيظة واحدة يستفئ فيها رحمون قالوا والعقل يدل على هذا لأن المختلعة إذا طلقها طلقة واحدة ليست طلقتها رجعية يعني ليس بحق أن يقتجعها لأن المقصود أن يفخ النكاح الذي دينه فلو كان من حقه أن يرتجعها لفات المعنى الذي نجي شرع الخلع لأن الخلع كما نظر معنى يقصد منه جسع الضرر عن المرأة فالمرأة إذا ترهت زوجها ولم يكن لدوجها عيد يوجد فائل الخيار لها قالت مثلا إنها لا تريد إنها لا تحبه نقول لها إلفة إلى ما هو فما تقدرنا عنه قالت الله عليه وسلم أتردين عليه الحديقة قالت نعم فلما خالعت جميلة أبيض من سلول وكذلك حيضا امرأة ثابت اللي هي امرأة ثابت رضي الله عنه وقالت من أخشى الكفرة بعض الإسلام أقرى المسلم أن تفسح العقب برد المهر أولا لذوتها فإذا ردت المهر دل على أنها هي لا تريد أن ترجع إليه ولا بنيه باستضرار حياة البنزيين فأمر شرعاً لربد النهر إلى ذو جاحتين استخاذ العقل فإذا ردت له النهر ردت له الحق فلو كان له عليها السلطان لستضرة المرأة لأنه من جرد ما يطلقها وراجعها بعد الطلاق وحين يمين يخسب المهر ويخسب رجوعها مرة ثانية فيفوت المقصود ومن هنا قلنا في الخلح إن مراء الشرح دفع ضرع المرأة تترد المهر ويسخ النكاح بينهما ويؤمن لتطليقها على ظاهر الحديث الصحيح تترد الحديقة وطنبقها تطليقها ولو لم يرغب يعني تخالعه ولو لم يرغب فإذا على هذا الوثي يقولون إن مقصود الشرق فسخ النكاح وإذا كان مقصوده فسخ النكاح خالف الأصل المعروف في الطلاق لأن في الطلاق المعايدة طلق زوجة الطلاق الأولى يعطى مهلة العدة حتى يراجع نشه وتراجع نشه فإن كان العيد منه ندم وراجعا وإن كان العيد منها ندمة وأصلحت ورجع إليه إذا كان يريد إخلاحا وعودا للنكار وبناء على ذلك قالوا هذا المعنى غير موجود من ختلها ما في وجه لربها إلا زوجها فلا تطول ولا الحدة عليها ولما كانت الحدة يخشى منها أن تكون حاملا فتصدع على هذا تستدل بحيظة معه فإن هذا خيظة وخرجت منها بل على أنها حائل وحين إذن علمنا خلوة رحم وحقفنا مقصود الشرع من ذلك الضرع عن زوجها فالخلافة أن المرأة إذا كانت حائلة يعني ذا حامل وكانت من دواس الحيث يعني من من يحيد من من يحيد فإن لهذه الحالة تعتد في ثلاثة أظهار على أفرح القولية العلماء رسمهم الله ويستثنى الحنازل فيها الحنازل المرأة المستلعة فإن عدةها عندهم حيظة واحدة على ظاهر حديث الغبيع وحديث العباس وكل الحديثين فيه كلام سعين صحا قضي على الاستثناء وإلا بقي على الأرض وهي الشيط المطالقة في الحياة فالشائل ذات أقراء والشائل ذات الأقرأ يعني جلس المرأة الحائلة من دواس الأقرأ دواس صاحبات الأقرأ يعني من يحذن لأن المرأة إذا كانت إما تكون حاملة وإما تكون حائلة فالحاملة قسم إليها أو العزاء ادتها والعلوم وإذا كانت حائلة فالذال حالة إما تكون لدواس الخير وإما تكون قد عن الخير للي أو لم تحذب بعد تشغيرك فبيدئن وحمى الله ان ذكر من ذواكر اقراء من من يحب وهي شيخ وهي ثيم وهي السيد او شيخ من الجمع نقرا نعم ان الطرق هو الحب اقراء الحيات يعني يريد ان يفسر القرب بالحيات كما ذكرنا من مذهب الحنابلة نعم المفارقه في الحيات المفارقه يعني التي فارقها زوجها المفارقه في الحيات في هذه الحالة عزتها عزة الطرق لكن إذا فارقها ثم ما في عنها هذه قدمناه عزة الوصول وسبق الكلام وفارقة في حياتها فعزتها إن كانت فرّة أو مبعضة ثلاثة خلوء كاملة إن كانت فرّة أو مبعضة إن كانت فرّة ثلاثة عيضات كاملة لأن الله يقول ثلاثة فروق إن كانت مبعضة يعني بعضها خر وبعضها رقيب فمثلا يكون اما اشتظاهر فلان احدهم اعتقد نصيده والثاني بقيت في ملكيته فشنه يدخل صفر ونصفر رقيب فالمبعضة هذه اذا وقع عليها الطلاب تكون عدة ثلاث حيظات لأن الأصل عند الحنازلة من الأمة تشطر العدة في حقها ذو كما ورى العمر رضي معه إذا شطرت العدة يعني تكون على نفس فإنه ليس هناك نص حيضة فعندهم إما تكون العدة ثلاثة قرؤ كاملة أو قرآن لأنه ما في قرؤ ونص لأن الشيء ما يتشطر فحين يبن جبروا كسر وقالوا حيبة وقالوا حيبة إذا كان الأمام عدةها حيضة عدةها حيضة فحينئذ إذا, إذا وجد في الأمام شرية مثل ما ذكرنا عن نصفها شر فحندها كثر من الشرية فتديند عن القرآن بزيادة تتصير حيضتين وشيء وقلنا أيضا حيضة ما تشكر فتدخل في الحيضة هنا إذا كانت مبعرة فالأصل الى في, في الأماء والمملوك ما تعطيه نفس ما تعطيه الشرق وهذا طبعا على القياس وهي مثلا مشهورة عند علماء الصور في عارض العموم مع القياس فالعموم في قلته تعالى والمطلقات كيف ربصنا بأنه سنة ثلاثة قروه هذا عام والحقيقة القول جعلنا تشغير من القروه بالمكان على ظهر الكتاب وظهر السنة وهو الأصل لكن على الحاجة الذين سألتنا إذا كانت ثلاثة قروب وأردنا تشرير ثلاثة قروب فإنها لا تتشطر الحيرة يعني لا تتنصر وإذا كان لن يمكن تنصيصها في هذا كانت تتحذي النفس الموجود كاملا وتقول الآن عزتها قرآن فإذا قلت أن فيها لها قرآن في عزتها فإن دخلتها حرية زادت على القرآن لأنها أما من وجه وحرّة من وجه الثاني فدخلت بالوجه الثاني ووجه فرئية في جزء الحيضة الثامنة لأنه لك منها ربعة أو نصف حرّة في منظر أن يحسر حساب هذه الحرّية ولكن هنا لكم تشتروا الحيضة الثالثة فأصلح المباهرة ثلاثة قروء والشرقاء ثلاثة قروء هذا وجه قولي رحميني المفرس حيضات نعم وإن قرآن الا قران اذا كانت امل كانت امل وليست في يعني ليست فيها التغيير ليست في مبعثها كلها هناك حديث مرفوع من نسبه الى هذه ضعيف وصحيح طبعا ادمنت نقول على رسول الله صلى كانت امل فالمذهب على انها ذهب قران الرابعة من فارقها حين ولم تحض لصغر او اياس الرابعة من المعتدات من فارقها حين يعني لا, ليس, ليس هذا بقول بعيد ذكروا هذا ولم تحض لصغر اي من عجل كونها صغيرة او لعنة الصغر او اياس الله جل وعلا ذكر هذا النوع في آية الطلاق والله يأثن من النحيل من النساء إن ارتدتم في عدة ممثل ثلاثة أشهر والله لم يحضر فقوله والله لم يحضر عط على اللله يأثن لأن عدة الآية وعدة الصغيرة اللاه لم يحضر عدتهم ثلاثة أشهر توريح المثلة توريح المثلة أن هذا النوع من النساء لا يحضر إما لأنها طلقت وهي صغيرة رجل قال لرجل ذوصك بنتي وكان حتى وراء كانت في الكاهولة مهما ذكرنا أنها يدوز العقد بنت وهي صغيرة ثم كبرة الجنس ودخل عليها ولم تحذ لم تحذ بعد ثم طلقا في هذه الحالة إذا طنقتها بعد الدخول عليها أو يزوج صغير من صغيرة ودخل عليها وجانعها فإذا حصل الدخول ونزم في من طلاقها فإنها حينئذ تعتد بثلاثة أشهر لأنه لا حيضا معها ولا يمكن اختصاب الطهر لا الخير ولا الطهر ففقط القرور ورجع إلى الإتجاد للأشهر والزمان هذا إذا كانت صغيرة وكذلك إذا كانت كذيرة أي سنة المحيط فانقطح ذن الحيط عنها إذ مدى إمرأة عن نصفين سنة فانقطع عنها ذن الحيط هذه تحتد بالأشهر جعل الله عز وجل الثلاثة الأشهر مكان الثلاثة الثلاثة الفروض فهذه المرأة تحتد ثلاثة أشهر كاملة كاملة من الشهر أو من أثناء الشهر على تشطيع من حيث الجملة تحتد ثلاثة ثمتاً كاملاً إن كانت الأشهر حجب الأشهر القمرية ولا تعتد بالشمسين وجهاً واحداً عند علمنا لأن الأشهر التي تناق بها الأحسان الشرعية هي الأشهر القمرين واكتسب الشهر بهلاله فإن كان ناقصاً فإنه كامل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهراء عيدنا أخار والنظام ودى الشجة فجعل 29 كالثماثين وقال كما في الصحيحين إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحق وهذا يدل على أن وصف الأمية وصه شرف من أمة وليس بوص يعني عار أو منقص لأن الأمية لا تكتب من الجهل الأمية هي عدم القراءة وكتاب وقد يكون الشخص لا يقرأ ولا يكتب وهو أعلم الناس فالنجل صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب ولكنه أعلم الخلق صلوات الله عليه وسلم وقد تجد ضجل كثير البصر لا يغرأ ولا يكتب ومع ذلك عنده علم في العلم شيء والأمينية شيء ناعي وقوده على السلام إن أمة الأمينية هذا الصحيحين ويدلعل أنه وصف شرف لأنه يكون غلمة لأمة لا نكتب ونحسن دلعل أن الشهور لا تدخل لحساد الفلكي لا يختم بدخوله أو بروجه لحساد الفلكي تي سيل من الله الرجل على فترتي يخبر جناك الإسرائي من هلال ارضأوه الشهر كان الشهر ناقصا وإنهم يروا في الشهر كامل ينشون على هذا كما نشع عليه أشهرهم من قبل فالمرأة تحدث بالثلاثة الأشهر بهذه الطريقة إن كانت كاملة فتاملة وإن كانت ناقصة فناقصة واندمع أسميه كمالي والنقص على الشهر وتعتبر <تصفيق> إن كامل فضول لا تأتي كلها ناقص يعني من الصدم المعروف أننا لا تأتي الثلاثة من تتابع ناقص يكون الشهران لكن ما يكون الثالث ناقصا غالبا فتحتدنا ثلاثة أشهرين تحتد الحرة ولا بد أشهر ما عندنا إشكال لكننا الإشكال وآمة شهرين والآن في شهران الآن طبعا اختلفا نذهب فيها وهي ثلاثة رواية عن الله أحمد رحمة الله عزيز الرواية الأولى سواها ماذا بنينا المالك وطائفا ومن الله أن الأمة كالفر ثلاثة أشهر ونا تتشطر لأن الله عز وجل نص على أن لا, لا, لا يأخذ من المخير وخذلك لا يأخذ من المخير على المعزة أمنا ثلاثة أشهر ونبي ما يدر على الشتفناء أو تخفيف في هذه العالة الكريمة وتبقى على الأرض ثانيا الرواية الثانية تقول تتنصف عدة الأمة إذا كانت بالأشهر كما تتنصف عدتها للحيضات وبناء على ذلك اختلفوا على روايكمهم قول الثاني والثالث فهناك رواية تقول عدة الأمة شهر ونصر لأن الله جعل الشرعة جعل من أصل في عدة ثلاثة أشهر فالإصرع شهر ونصر فهذا قول الشهر أيضا والقول الثالث أن الشهر لا يتشفف على القرن لا يتشطر وفي مثل الحيث فقالوا من أشهر لا يتشطر لأنه, لأنه بدل عن القرن والقرن لا يتشطر والبدل, والبدل لا أخذ حكمه من الدنيا. فلا فلابد أن تعتد شريم وهذا الحقيقة طبعا مذهب عليه لأنه تعتد شريم هو ضعيف من جهة الأصل ومن جهة النظر ومبعضة من الشساب ومبعضة من يصبح إذا كانت مبعبة إذا قلنا إن الآن شهر ونصف وكان مثلا فلسها فرضنا نفسها إذا فرضنا أن النفس منها حظ فحينئذ نفس الشهرين على أنها أنا وإذا خسب احدث الشهران على أنها أنا فالنفس الذي فيها يكون لخمسة عشر يوم وتضافل الشهرين وحين تعتد شهرين وانتص وإن كان ثلثها فإذا كانت ثلث فقال يوضع في يجبر في اليوم وتعتد في العشرة فالتحلها عشرة فعينا طبعاً إنه 29 يوم وشهرين فعينا قالوا في الأصل تمام الشهر فثلث الثلاثين عشرة وتعتد شهرين وعشرة فعينا وقف على ذلك هذا معنى أنها مبعضة بحسابها ويجبر الكسر اليوم إذا كان أن يدفل نص يوم ثلث يوم كما كان فعادة إنه يجبر هذا القصف معه الخامسة من ارتفع حيثها ولم تدري سببا المرأة التي ارتفع حيثها ولم تدري ما سبب المرأة إذا ارتفع حيثها تنقص من قصفين إما أن تعلم السبب كالرضاء أو مرض معين إذا أصاب المساء ارتفع حيثها وان أن يكون ارتفاع حيبها بسبب ما فعلها فجهل الاقدال لا يعلم فان كانت بسبب تعرفه فله حكم وان كانت بسبب لا يعلم الاحسن لها حكم. ففصل في الامرين فقال رحمه الله وان انتفع حيبها ولم يدرك ذمهم فعدتها سنه فعدتها سنه عندنا يا اخواننا في الاصل صحيح لأنه انقطع عنها الحيل إذا انقطع عنها تحتاج أول شيء أن تتأكد أن انقطاع الحيل ليس للحمد لأن إذا الحمرت غالبا انقطع الحيل فإذا كان تتأكد لأنها لا تحيل فلافında ليس بحام وأن انقطاع دمها ليس للحمد فتنكف مدة الحمد الغالب ومدة الحمد الغالبة الغالبة تفعص أشهر فإذا تحققنا بمضية تسعة الأشهر أنها غير حامل تبجأ العدة لنريفة من دواس الحيث فتنبقد إلى عدة الأشهر فتضيح ثلاثة أشهر إلى تساعد وتفصل عدتها سنة كاملة لأنها سنعة أشهر شهر تفعد بالاستضراء للتأكد من أنها غير حامل وثلاثة أشهر عدة مطلقة إلى من دواس الحيث هذا الحكم قضى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضا الله عنه لنحره من المهاجرين ومن أصحاب من المسلم ولم يعرف له أحد الخارج ولم يعارب به أصلاً بل إن الأصول تدل عليه لأنه يستمع تكون حاملة وتعطى عدة الحامل ثم بعد ذلك تعتد عدة الأشهر لأنها ليست في حائل فالمن المنتجة الذي انتدعه وإن الله عن ثقها فحيح من الأصول الشرعية لأن الله يقول في وفصاره ثلاثين شهر في شئتك الأشهر أقل ما يكون من الحمل فإذا إذا ثبت هذا فيقولون إن, إن نأخذ الغالب هو تفعة الأشهر يعني الستة هي والغالب هو التفعة والأكثر إلى أربعة سنوات هم هذا كامل فيؤفذ بالغالب هو التفعة الأشرط. فنقول لها الواجه في هذه المرة ينقطع دمه ولا ندريه نقول إنها تنكث من أكثر مدة غالب مدة الحم وهو تسعة أشهر حتى نتحق أنها غير حامل ثم بعد ذلك تنكث من هذا من نسبة لقضاء الله عنه وأني الجمهور فإذ جتو هنا تنة تسعة من الحم وثلاثة للعدة وتنكث الأمة شهرة هنا الإشتاء طبعا هذا الذي يقول ان الاما تشطر وتنصف جهزته فهل من نصف التفعة الاشهر وننصف الثلاثة الاشهر او الجوار من جهة الحمل لا تنصيف لانه ما يختلف الاما عن الفرة فيه شيء مشهية الاله حملت فرة او انا تنكد تفعة اشهر عمل غير فالتفعة الاشهر كما لكن من الذي يشطر, يشطر العزة التي هي ثلاثة أشهر وهنا هذكر شهر شهران أو شهر خلاطه في البدر وأنا بيختاره رحمه معنا ونحن نقول لنا أن التشتير ما هو على الأرسل والذي نرى أنها ترتد ثلاثة أشهر كامر وهذا ظهر القرآن وبناء على ذلك نرى أنها كامرة في الأمى وفي غير الأمى هذا نشيح الأرض فعزة من بلغت ولم تخف والمتحاضة من أسيته ومستحاضة ممتدأ ثلاثة أشهر وعلى رحمه الله وعدة من ضلغت ولم تخذ عدة من ضلغت ولم تخذ عمرها 15 سنة إلى ضلغت 15 سنة لأن البلوغ يكون بالحير يكون بالاحتلام يكون بالحمل يكون بالسنوات بالش... 15 سنة كما ذكرنا لعلامات البروء وكل تكليفهم بشرط العقل معذل رجيدة من أمهمه أو بمنين أو بإمبارة الشعر هذا على خلال الحديث بني قريبة وصحيح أن إنبارة الشعر علامة كان حول الآن أو بمنين أو بإمبارة الشعر أو بثمان عشر تحر من ظهر المالكية عندهم هنائة عشر سنة والحنفية قدم الأمثى بسبع عشر سنة وذكر هنائة عشر سنة وأما الحناثلة والشاتعية فقالوا خمس عشر بسنة الحديث بن عمر وهو حبيث ضحيش أنه عرض عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن أربعاش سنة فلم يجز وعرض عليه يوم الخندق وابن خمف عشر سنة فأجاريا وفي ديوانة البعضيهقي ورآني قد بلغتها ولذلك كتب عنه عند العزيزي إلى الآثار لما دلغته هذه السنة وأبلغه في الزهير رحمه الله قال انظروا كتب الى الولاد للأساق انظروا من بلغ خمسة عشره في السنة عليه الجديد ومن ثانا دونها تدعبوه في الدرية يعني ما تضربوا عليه جديد فهذا يدل على أن خمسة عشره السنة هي السن المعتبر انظروا فإذا بلغت خمسة عشره السنة ولم تحب فحينئذ ليست نجوات الحين وهي ظالم تتبقى على الحكم لأن الله يقول لا إلا يحب اذا ان ما الى نحل الشهر للقطه صغيره وللكبير الذي بلغ والمستحاضه هناك والمستحاضه فقد في كتاب الطهاره ضوابط المستحاضه والفرق بينها وبين الحيض وبينا ان دم الاحتحاض دم فساد العله ولذلك فرض الله تعالى في الحديث الصحيح انما ذلك عظم وليس شيء يضطر الى عدم الطهاره فدع الصلاه ف فقدروا على السلام من ذلك عظم قلنا إننا طبعا نشترك فيها من هو العادل والعامل والعادل أو العادل بينا هذا وبينا شذف تشري في فهو دم فساد وعلم فإذا استحيظت المرأة وجرنا عن الدم على هذا الوجه فإنه لا يمكن رفع العدة بها فإذا نسيت عادتها يعني كانت لها عادة قبل ان ترقد ثم نسيتها نسيت هذه العاده نزل امراه كانت عادتها 5 ايام و6 ثم ذهبت في غيبوبه وحصل لها حادث ثم افاقت من غيبوبتها فلم تتذكر رجع لها اقلها وقالت لا لم تتذكر كم كانت عاده واصبح يضل هي مرتبه في افضل لكنها انسيه عاده والقلق لحال الى انسيه تعادقها باي وجه من الوجوه وأصحت مستحاضة إذا من الأمرين أمر الأول أن تكون مستحاضة لا صفة عثمية حيضة من استحاضتها ونسيت أيام آدتها فحين إذن تعتد للأجهر نطلق إلى حكم المعتدات للأجهر بعد ذلك نطلق أن يقص فيها وندعونها كلام كثير في هذا نوع من النساء ومنهم من يجعلها ترجع إلى التمييز ترجع إلى ظالم الحير وتحكي بغالبها حيث كما وقف من عباده وقد تقدمنا على حديث الثرمذي أه... والذي حسنى وغيره وغاقه من الظلماء رحمه الله ومنهم إمان بخاري رحمه الله عليه أن هذه السنة قال في حديث المرأة التي استحيضت وقالت أني أفتت وفجن قال تحيضي في الله ستة أو سبعة تحيضني في, في علم الله ستة أو سبعة تجعلها عادة ستة أيام لكن الإشكال عندهم طبعا لا بد أن تنسى عادتها من كل الوجوب وقالوا في الحديث ويمكن أن تحكي العادتها في أول الشهر أو مصفر الشهر أو آخر الشهر وقالوا نبدأ إلى الأشهر من الحنابلة قالوا لأننا إذا أنسينا في العادة وقلنا تحييه بستة أيام أو سبعة أيام في بداية الشهر يحتمل أن تكون عادتها في آخر الشهر وحينئذن ربما حكمت بخروجها وليلا زالت في عشرة زوجها الأول ومنهما قالوا نقطع الشك في اليقين ونقول ثلاثة أشهر لكل حيضة منها شهر لأنه يحتمل أن تكون في أول الشهر ويحتمل أن من تفر الشهر ويحتمل أن تكون في أخر الشهر أن في أخر شهر والأصل أنها زوجة ولا تخرج من السوجية إلا بيقين فنقول إذا حارث ثلاثة, ثلاثة أشهر فقد جزلنا بأنها تخرجت من هذه الثانية والمستحاضة الممتدأ والمستحاضة الممتدأ التي لأول مرة يجي معا دمو قد فصلنا في أحكامها تدعى أهزمي فيه لأول مرة تحيي ثلاثة من أشهرين لما ذكرنا؟ والأمة الشهرين ثم الآن الممتدأ يا إخوان إلى الآن لم نعلم عادتنا فيه الممتدأة إلى السحيظة المرأة الممتدأة منه قلنا هي المرأة التي لأول مرة يبتدئها فيه فإذا كانت لأول مرة تشغيل فحين إذن ليس عاد عادة وتحتاج إلى ثلاثة أشهر لكي تزغط عادة فلا نستطيع أن نحدث كم عادتها فأصلحت في حكم الأصل هي في الأصل من الله لم يحب فلما جاء التشغيل حاضر الحيض الثاني حيض الثاني حيض الثاني ولم ينقضر رجعت إلى الأصل حكم الأصل لن تصحبنا حكم الأصل لجعلنا ندرة أشهر ولا يمكن أبداً أن نتعلق مع غالب الشيء ولا يمكن أن نعطيها غالب الشيء لما ذكى طائبة التي أنشيت عادتها فبالآلة سمران لماذا ترغبت ترصيفه في عدم لا ترصيفه وإن إذا كانت التي نسيت عادتها ومستحاضة التي نسيت عادتها عامة فعدتها شهرات لماذا كمان ترصيفه وهكذا إذا اجتدئت وكانت أنا ممتجأة فإنها تعتدت شهرين وان هيما ما رفعها من مرض او رضاع او غيرهما فلا تدار في عدته حتى يكون الحيض قد عادت به او تبلو مثل منيا فيفطد عدتها هذه الفقه فيها رحمه الله النوع الثاني من اللاتي انقطع عنهن دم الحيض وهن اللاتي عرفن السبب التي عرفنا سبب انقطاع الدم فاذا عرفت سبب الانقطاع انتفرى حتى يعودتها فإذا قطع لحم انتظرت حتى تتضع حمها وإذا انقطع لمرض انتظرت حتى يدى بالمرض مدلي لأن الله أنزم هذا القر وليست بآية وليست سنة لا يحيد فبقيت على الأصل فتنفذ حتى يعودتها حيضها وقال بعض العلماء إنها تعتدت و هذا الطول طبعا استفهم بيحكم عمر رضي العانو أرضاه وقالوا إذا طالت لها الأمر وطالت عليه المدة إذا هم ستت سنة فإذا مضت عليها سنة ولم يعز لها حيضها يعني ستتتسل سنة كاملة إذا لم يعز لها حيضها فقد خلق اسم جدتها وقال هذا وزيز وغوين جدا يعني الإستثناء جد الآن من الأمر إذا راتتتسع والأول أصح من القول بأنها تستثنى إذا طارق لأنه واضح الآن استبعاء رحمها تبين الشدراء حينها فمعاني العجل كنا إلى مضى كارينا السنة خرجتها دي خطور الشيخ السلام بن تيمي أو بعض المتعسرين وأيضا الشيخ بن إبراهيم رحمة الله عليه وسلم الشيخ بن إبراهيم المركي يرون هذا وبناء هذا كنا تستثنى أحسن الله بريكم صديلة الشيخ وأجزل لكم النسوبة والأجل صديلة الشيخ سائل يعرف إشتار ما يقول أنا تنذر في الثلاثة تحت الكسعة وذلك في التي ترتفع حيبها لأن ما يتحقق في الثلاثة أشهر قد تحقق في الكسعة أصلافكم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أسهل الله وعلى آله وصحبه ومن والله أما بعد ما يحكم من في هذا نعلم لا يتحقق التفعة الأشهر السبراء من الحمد وخلصة الأشهر عدة تعبدية وكيف يعني يدخل هذا في هذا؟ لا يدخلان ولا يحكم لأن الأول يقصد من التأكد من أنها غير حامل والثاني يقصد منها عدة شرعية وبناء ذلك هي في الأول تنكف التفعة الأشهر من أجل أن من الحمد من تنكفها على أساس ناعدة طلاق ولا تنكف من ناعدة الطلاق لو نوقف في التفعة الأشهر عدة الطلاق لما صح ذلك احتمال ما حامل وعلى كل حال هذا التداخل لا يصح ولذلك لا يفهم به وتبقى على الأصل أنها تحتسب السنة ثانية كانت والله أعلم. الله كنا نعلم سابقاً طبيعاً بشيء إذا دخل الإنسان المسي إلى قبل صلاة النظر بوقت يكيد هل يظل الله لتنهير المدان أن يكفي هو مخير إذا كان الوقت يسيراً بأن نقف خروجاً من الخلاف وبنى أن يدرس وهو الأصح والأقوى أن الصلاة أثناء خرور وأثناء الغروب وأثناء انتخاذ الشمس لكبث السماء فالمصوص قوية صحيحة سريحة بالإنساك عن الصلاة في هذا الوقت حتى أن بعض البلماء يقول هذا النوذع خارج من الخلاف بين العلمات لأن النصوص صحيح قوية جدا فإذا قلعت عند كل عزا أمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قطع الشيطان فيسجد لها يعني عزادة من الشهير. فالمشيكين يسجون بالشمس يسجون بالشمس عند طرعهم وعند غروبهم وتكون بين قرنين الشيطان لأن الشيطان يأتي بينهم وبين الشمس فيكون سجودهم بالشيطان لا بالشمس لما يعبدون حقيقة الشيطان ولا يعبدون الشمس الشمس تبرع إلى الله عز وجل نحي لا ذلك فهذا الوقت نهي أنه لأنه ذريعي للشيطان مشافة للشيطان فالعل فيه قوية ووقت الضروب لا خلاف فيه وهذا عمر يخلص فيه فيه في الزعف يعني أذناء الطرور وأذناء الغروب هذا ينتظر بواحد من أين ورحمة عليه عليهم أنه خارج من أبعى الخلاف لا يصلى فيه نفسية النسجد ولا تصلى في النوافذ لكن الفرائل فيها أدلة ومصوص واردة أنه بإذن في قوله من أدرك ركعة قبل أن تقرأ الشمس فقد أدرك الطرور ومن أدرك ركعة قبل أن تقرأ الشمس فقد أدرك المغرب هذا لمكان الفردية المستنة وهذا طبعاً يختلف للشرع الخالف لأن الفرد غير الفرض. ومن هنا لا وجه لأن يصلي أثناء الطلوب وأثناء الغروب إما أن يجلس وهذا هو الأقوى ورسس من الله وفتحة ومثل ما ورغ عليه الصلم أنه كان جابساً في مستدي كما بالفرحية لكسرة كاعدة من نالك لما نزل التلغة ودخل عليه كاعدة من بعد خرافة فتحة والحديث للسياق والسياق السياق يدل على أنه لم يصلي أحية المسي لأن النص نص على أنه لما دخل قال تستقبلني وقال حتى جئت رسول الله وسلم وجلست بين يديه ما ذكر تحية المشكلة ولا ذكر أسواك ولذلك يعني هذا سليد من أقض على أن دواسط أسواك بعد المغرف بعد بعد حتى تمر بالشمس وبعد الصد حتى تمر الشمس لا تصلى لأنه أثناء الطرور وأثناء الغروب, أثناء الغروب تشبه من شكيد وما بين الصلاة وما بين الغروب والطلوع وثيئة وذلك ننسى عن عنها من باب سد الوصالة وثيئة يمتهدها إلى الوقت المحذوق فننسى عن الصلاة في هذه الموقعين أرسل الله عليه الصلاة فإذا صليت الصبحة فأنفك عن الصلاة حتى تتعشم فإنها تطلع ذي مطر نشيطان فإذا صليت العصرة فأنفك عن الصلاة ما قال إلا تحية المسكة أو الشترة فأنفك عن الصلاة ونهار عن أن يصلي كمار الصحيح فهذا يضل جبالا على أنه لا يصلى أنا أصحي الكولي والله بحيانا السابق من الله فضيلة الشيء أن يجوز بشراء الذهب للعملة التي رفيدها ذهب حلماً لأن بائع الذهب لا يبيعه له بنفس قيمة رفيد للعملة فبالتالي لا يكون نفس منه علم لأن بائع الذهب لا يبيعه له بنفس قيمة رفيد للعملة إذا كانت العمى رصيدها ذهب في والدولارات والدنامير والليرات هذه كلها رصيدها ذهب فلا يشترى بهالذهب إلا إلى حققة المثلية لأن الورق له رصيد وإلغاء الرصيد لا يؤثر في الحقيقة لأن الذهب أفل ودفع الورق مستندا عن الرصيد ومستند الدين لا يلغى بحام ولو ألغي عرفا لا يلغى شرعا ولذلك لو قيمه ألعي فالله ما أمرنا لذكاة الأوراق وينقيل ورق له قيمة ورق الكتب له قيمة ورق الصحيم له قيمة فإذا نقيل من الورق لا تستظن أنه في الذكات الذكاة وإذا فدت هذا فإن هذه الأوراق ينظر إلى رصيدها وما كان خذبة لا يشتر به الخذبة إلا مثلا بنفسه وما كان ذهبا لا يبادن بذهب إلا بإدخال الوصيد الدولار وخول إلى ريال فمين يُخول إلى جميهات ونحن لان من ينقل من زهب بلا ذهب وليشترى بلا ذهب الشراء الذهب بالشبه وتشترى الحب بالزهب فروجك من شبه الربا لأن الجهل بالتنافل كالعلم بالتفاضل الجهل بالتنافل طاعدة أن الجهل بالشبه أن الجهل بالتنافل كالعلم بالتفاضل يعني إذا لما تحقق من النثلية في مبادلة في الزهر بالزهر ولم نتحقق من في مبادلة الفضة بالفضة فإنه لا يجد من بيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصل هذه القاعدة مستنبطة حديث فضالت بمعضيب رضي الله عنه بخصة القلابة التي غنها من غزل خيضة فإنه باع شراها بأكثر 20 بـ 20 بـ 25 بـ 20 دينار ثم وجد فيها بعد ما فصلها ووجد فيها من الزهر من يعادل 25 نبينا رب فنحن نتسلم عن بيع الفلادة ونها ونها عن بيع الفلادة حتى تحصل يعني يحصل أنه معها لأنه إذا كان معها الفصوص جهل الوزن فجعل عليه الصلاة الجهل بالوزن فتحققه لخدية كالعيد بالتفاضل فحرم بيعها حتى تحصل ومن المستنبط العلماء ولا إما هذه القاعدة فالباء أن الجهل في كالعيد بالتفاضل فكل شيء يبالب بمثله من نفس لا لابد أن نتحقق من المثلية صعب صعب كيفه بكيفه فإذا شكفنا ما عندنا أن شيء يجهد لأنه متساوي انتمعنا من الزين لأن جهلنا بهذا التمافل كأننا تحققنا من التفاضل يعني يقع لذلك شيئنا أراضينا فقالوا لهذا حبيث تصمت القاعدة عن جهل التمافل فالألم بالتفاضل والله كنا السابق من الضغطية في الشيخ يقول السابق في بلادي يدعم بعض الناس أنه بمجرد حقبة مكاح يجوز الدخول بالمرض لأن الإجابة والقبول قد تم فأنا أرحف هذا الأمر فأنا. الإجابة والقبول يتم عقبا بحضور الشاهدين العدلين إذا زوج الولي موليته بحضور الشاهدين والعدلين تم العقب لكن الخطبة عند الراغبن لسبك اهلا لي في زوج منه او بيتك بيت خديشه خفضا واني راغب في بيتك او اريد بنتك يعني حكايه الراغبه ليست بعقد ولا تاخذ حكم العقد ولذلك ما يكون الا باجازه وقبول من النساء وقادر من الولي للزوج أو من يقوم مقامه هنا في الوقت ووكيل الزوج فإلى حصل للباب الأغول بحضور شاهدين عدلين فإنه حين عيدين يصح النفاح يحكم بالعقابة قبل هذا من الخطة إنه لا تفضل تبوت العقب وحين عيدين مرأة لا تزال أجمدية حتى يسلك عقبه عليها والله تعالى أفادت من الله صبيلة الشيخ يرعب بعض الناس الأثر والشمال عند الصلاة على الأرض فإنه حصلت من الفعل أفادت هذا الوضع الحقيقة بعد أن يضعها أشوى بالسطرة مثل أن ينفقها يعليها إذا لم يضع سطرتين فهذا بعد العلماء يراه سطرة ومن بعد العلماء لا يراه سطرة لأنها غير ثابتة في ذات حضرت التربيحة انخفست ولا يكون مثلا ثابت إلا إذا لصتت ودورت وكانت أشهى لمؤخرة الرحمة أما إذا كان وضعها حتى لا تشغله أثناء الصلاة بالراثة الوضع فهذا الخلاف الأولى لأن الأكمل في المصلي أن يكون بغطرة والله يقول خذوا دينتكم عند كل نفسي أي عند كل صراحي من ذلك إطلاق المحل ونرادة نحن فيه في. فالأكمل والأفضل يكون بغطرتين ولا يعدكم غطرة فعلى كل حال الأكمل والأفضل أن لا ينزعها الرأسي تكون على رأشي لأن حالة تمام وحالة إجدال وتعضيل للشعير هذا أكمل وأفضل لكن هذا الفعل ما يستطيع حجكم الحام وكل خلاف الأولى وهل خلاف الأولى مكروه وتعامل العلماء قال صح غير واحد من الحالب بن دقيق أن خلاف الأولى لا يستطيع أن يكون مكروه والله تعالى أعلم فضلت الشيخ عثما ورد التساؤلات من بعض الإخوة عن فترة انفتاحة هل هو في شهر رجل ويستعمل في خامس من شهر شعبان تقريبا نعم إن شاء الله في أول فترة شهر شعبان يعني بقية رجل من توقف له الدرس لكن شاء الله في أول شهدان قبيلة الشيخ وزعت استصافات من الأوراق في المسجد فيها طلب شرائشة في الدروس من التسيرات الإسلامية فهل هذا يعد من قبيل البيت في المسجد أسانتكم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله والصفية مما بعد هذا نعم داخل ولا لجوز وللأسف يعني بلغني في درس جدة ودرس نفسه إنه وزعت هذه الخصاصات للمذكرات والأشرطة هذا من البيت المساجد ما دنيت لهذا إذا أردت على القسطينة معد شيء نعرفه خارجة مأسف داخل المسجد الله عن دواجل ولذلك لا أرى شرعية هذا الشيء ولو كانت دروس ما يجب هذا الشيء ولا يشرع محل البيع معروف ومحل تجارة الآخرى معروف المساجد ما دنيت إلا لبيتها لك فعلى الإخوة بالسلاثة أن يتقل الله عز وجل وأن لا يفعل هذا لا في الدروس ولا في المحاضرات وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى عن البيع داخل المسجد والإجمع من العاقد أن الحريم البيع داخل المسجد كما خذت رسول الله سبحانه وتعالى عنه فلا يجوز لا البيع ولا العرض والتغضي حتى بعض التقاويم التي فيها دعاية للمؤسسات لا ينبغي أن تكون داخل المسجد لأنه ليس مقصود التقوين ان من مقصود الدعاية من المؤسسة مقصود تجارة ولذلك نقول لصاحب هذا التقوين إذا كنت تريد وجه الله عز وجل فضر الدعاية عن الحلك حتى يتبين أن تريد التقوين ولا تريد أن تدعي إلى مؤسسكك أو تجارك كل ذلك ناحية شرعية التقاوم التي فيها دعاية تطمس الدعاية أو تطرد من المسجد إنه من يطمس أو يخرج عن المسجد لأن لا يوجد إلا بذكر الله عز وجه من سمعتموه ينشد ضال رجل محتاج رجل ضاع منه رطور بعض الحين يكون غريبا محتاج يعني ضالته أفعى شيء يحتاج راحلة بالقديم من وجدتموه ينشد ضال رجل محتاج مفور ملكور فقولوا لا ربه راه عليك شيء لأن شريعة رحمه يصل فإن المساجد لم تبه لها أيها هذا تبسل على ناش آخرات يفحد دلنا خارج النساء النساء ليس بيئا لا ذكر الله وليس بيئا لا الله وليس بيئا لا تنجيل الله وليس بيئا لا تنجيل الله وتقديشه بالأطوال والأفعال الظاهر والضاطن يقبلون الناس شيء لا عز من نكدة الدنيا قدرها فيدخلون يتطهرون بالأسبال عن الله بالحوبة إلى الله بالإنابة إلى الله بذكر الله عز هذا محل الأصل ولذلك قال أبو الدرداء المرأ رجل يبتعي هذا ان العرب تذهب اصفره الى الى خارج المسجد فانك في صد الاخر انها هذا رسم كان بيد الشر في المساجد لله وحده لا شريك له وان المساجد لله فلا تقدر معناها احد ولا تجد ان يقدس فيها احد ولا يمد فيها احد ولا ان تضع فيها اشياء لتنثيل اشخاص أو ذوات ابدا ان الله وحده لا هذه اماكن عباده وذكر لا يجئ أن يستغل لها لأغرار بنومية على الجديد أن يرتق الله للشيء سواء في المسائل بيع طيرها وأن شعائر الله عز وجل نصلى الله العظيم ويوفقنا لذلك ومعينا عليه والله تعالى أصابقهم الله فضيلة الشيء سائل يقول أعني من ذيقي شديد وأحنام مزعجة فتدع الله ومن نخرج منها أصابقهم الله العظيم أن يعذر لنا على الأسوالي كل مكروب من مقروض للبرج أخيك الله الشكوى إلى الله ومن أنجل بالله شاكفه وفاءته أو شكأنيفه أذم الله له بشرض العالم فاجعل شكواكه إلى الحين القيوم الذي لا تأطلوه سنة ولا نوم واجعل توقلك على الحين القيوم تسبح بحمده فإنه يعلم حالك وأرعف بك من نفسك التي بين جنبك فهو أرحم الراحيم وهو رب العالمين منتهى كل شكوى وشامع كل نجوى وكاشف كل ضرم وبلوى فهو الله الذي لا إله ولا رب عداه فجعل حاجتك عند الله جمع وعلا وعلم أنك بين منزلتين إن صبرت وسكت وجعلت بستك وفزنك إلى الله وحده رفعت دراجتك وكفرت خطيئة وأفرق الرحمن عليك الصبر فعاد البلاء نحمة عليك بالدين والدنيا والآخر فقويت رشد واستجمت عوثه وتعلقت لله شبحانه وتعالى حتى إن بعض المؤمنين المخلصين المفهمين إذا ذال عنهم البلاء تألموا فهم يجدون في البلاء لذة مناتاة الله ما لا يجدونه إذا فعاده كما بإيمانهم وفيدهم وتعلقهم وردهم فكن ذلك الرجل رحمة الله وأما إذا اشتكيت وأخذت ذات يمين الشمال فأنتبهين أمرين إذا اشتكيت الشكوى للعلاج والأخذ بالأسلاف كشك والميذ إلى طبيب فهذا من تعاف الأسلاف وأما وقد اشتكى عليه صرافه والسمان فقال وار أسلاه كما الصحيح وأما إذا كان أو إخبارا بالحال فلا بأس من الشكى عليه وسلم فيما ذكرنا وأما إذا كانت الشكوى تسخطا من القضاء والقدر فقضاقت النفس وأجد الرشد وحينها يقول صلى الله عليه وسلم فمن سخط فأله السخط نشاء الله سلامه والعالم فلا تسخط على قضاء الله وقدره وارض بما قسم وقسمان ننظر إلى من هو عشد بلاء وظرها الله جبن وعلا على عافية الوصية الأخيرة ما من بلاء إلا بسجد ذنب وإذا أراد الله بعضه خيرا ندهه لحقوق الناس ومظالمهم فلعل مظلوما ظلمه أو محروما حرمه ففق قدمسك فلربما هذا العبد طريبا فقطع رحمه فالتلاه الله بهذه المصائد ونربما ظننا مستينا ظننا ضعيفا أو حرم ذا حق الحق أو آذى وليدا من الأولياء الله اغتاب العلماء أو وضع فيه أو انتقطهم لأن هذه الأمور غالبا عقوبة الله فيها أليما وشديدا خاصة أذية الوالدين والقراضة وأذية أهل الفر وعهل العلم والصالحين والأتقياء والظلم البهد والاستهزاء بالناس هذه دائما تسلط على الإنسان المكة والهمل والغم وتجعل نفسه في زيت وقرب وما ظلمه الله ولكن كان وانفسه من أبعين ما ظلم الله عز وجل العبادة ولكن ما وقعت بهم هذه الفلايا إلا بسبب ضلهم وعذيتهم وإصرارهم على اعتذاء وفد عرفهم فالواجب عن نفسه يتفقد نفسه وسعادة مؤمن وعلوه وحسن حاله في الزمية أنك تجده يعرف من أين يبتل فقل أن ينذل به بلاء إلا وألهمه الله ثبت ذلك البلاء وهذا إذا قلت في لئاته وكثرت حسناكا فعندها يعلم من أين يبتل أما إذا وعنده أبنت في لئاته وحاطت به خضيئته فإنه لا يدل من يؤخذ وعندها لا يزال يبتل ويبتل حتى ينزل الله به نقمة فيأخذه أخذ عزيز المبتدر نصر الله السلامة والعالم تعالكم ووصيك بهذه الأمور أولها لفجاء إلى الله وحده لا شريك له وعلم أن الله شكراه وتعالى وقد وعدك بالفرض فما من مقروض ولا من مقروض مرسق الله في دعائه وسؤاله وردائه إلا صدق الله محمد وما من عبد المنابي ربه في ظنة ليلا مضيئا إنهار وقد فرغ قلبه من كل شيء إلا الله معتخدا من خالص قلبه أما الله قادم على إزالة كرمه من هذه نداء صفة يعتقد ربوبيته وألوهيته وكبرته على خلقه إلا دعال الله لنصبت المنخص فإنما أن نزيد الغلاء في كل مهم وإنما أن نفرغ على هذا الحبيب المؤمن وليل الصالح صبرا لو أنه نزل عليه الغلاء كأمثال امتباله لم يشعر لذلك الشئ ولذلك عليك أن تركب على هذا الأساس وهو الغلاء للعزوجة وثامنة تأخذ بالأسلاب والتي منها أن تعرف من أين أتيت فتفطق ما بينك وبين قرابتك من الوالدين والقرابة وكذلك أيضا ما بينك وبين الصالح العزاج من العلماء والأموات والأحيان وتستغذر الله من ذنوب وقعتها هذه حقوقه وتسأل الله عزيزي الأفعان والوصية الأخيرة لاستكتار من الأمور التي توجد الرحمة التي من عظمها وأجلها شماع القرآن وكثر التلاوته قال تعالى واذا قرئ القرآن فهنيء لمن اتبعوا القول علمكم فرحموا فالذي يفسر لنا القرآن يرحم ويبدد عنه الهم والغم وكذلك ايضا الذي يفهم من تلاوته ان الله يقضي القدره وان السبب الثاني من يجلب الله بين همنا والغم هو به الفرج من الاعمال الصالحه كثرة الاستغفار فان الله عز وجل اخبر انه لا يعذب من صدق ولذلك من اكثر من الاستغفار قال الله له من كل ومن كل بيت محرابه ومن كل داء العافيه تستغفرهم قائما من قائمه ومن فيها على كل حال وتسالوا الرحمه فساعد الاحوال صلى الله عليه وسلم ودلاله ان رحمته ومن عندنا إنه قدرته انه الوداع والقادر عليه سبحانه